بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م مراء تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاف وزرعوا نخيل وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد.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 قل ما الرب السماوات والأرض قل لله قل أفتد خذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرّ قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير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 فأما الزبد فادهب جفأ وَأَمَّا يَفْعُلُ نَاسٌ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ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 والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي وصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 أفلم ييأس الذين آمنوا ألو يشاء الله لهدا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا فامليت للذين كفروا ثم اخذتم فكيف كان عقاب فَمَن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا اقول سمهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ان بظاهر من القول بلذين للذين كفروا مكروب وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَوْمَعْذَابُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاحِدٍ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 ولئن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي, من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ودرية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 وَإِنَّمَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَتِ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُكْمِهِ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 قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب